الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم diħalakra, هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا ageel, uwa, عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الْأَرْضِ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تَأْتِيهِمْ من آيَةٍ من آيَاتِ ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم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 قل اني امرت ان en een من en ولا تكونن من المشركين min el عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه in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 Qulillāhu shahidun biini wa biinakum wa a'hiya ilayyāhāzal-Qur'ān liumzirkum bihi wa man bilāgh ainnakum la tashhadūn anna ma'allāhi aalihatan a'khrā qul la ašhad qul innama hu ālaahu waḥidu wa innāni bari'um min ma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 wij om een echorum gemijan, sommana kruil u lille dina, echorak u, echorak u, u kumulledina kuntumte illa,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 Wala rood, dule, dule, in, huum, lekker, divon. Wala in, hier, ille, ha, tonet, dunja, man, hua, bimaberofijn. Wala rood, dule, dule, man, hua, anhua, in, hua, in, hua, in,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 وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 O, degenen die je ziet, als ik je bezoek, zal het God zijn, of als ik je bezoek, zal het de tijd Wallachade Arsenne, ile u me, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, mij, Felem, manasoma, dukkiru biħi, fetahna, abu, Hatta ida, utu,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 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ ثم من عَمِلَ من سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تاب من بعدي وأصلح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 قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذو وما أنا من المهتدين قل إنني على, على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أَلَا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية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 ik las te jullie bij wakiel, voor alle nabijen, en ze zullen weten. En als ik degenen zie die in onze daden vertrouwen, in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 Qul a naddu min dounillahimaa wa la yadruna wa nurdu ala aqabina ba'da izhadaa Allah kalladistehwatu al shayatinu fil ardh hiyranalahu a shabiyyaduulahu il al hudaatina Qul innahu dallahihu huda. Wa' umidna li nuslimel jarabbi en akri Alim al Ghayb wa al al Hakim al Khabeer. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid. Waarheid.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 Felemmar, afgelijk, alemmar, illem, je dini, robbile, akunen, neeminen, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid, raumid,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 Ula' inke lehumul, amnua' hummu, tedun. atina' ibberla' himalar, wat tilke huidgetunna atena, ibelahima, la kawmihi, la la la la la jatim, mensha. Inna rabbeke, hakimunalim, wa wa wahabenalahu ishaka ja ونوحا هدينا من قبل ومن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 إن هو إلا ذكرى للعالمين